هزل عليك الكتاب بالحق مصدق لما بين وديه وأنزل الطهرات والإنجيل من قبله دمي الناس وأنزل الفوقان إن البلدين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز من تقام إن الله لا يخطى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحال كيف يشاء لا إله إلا هو العديد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 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاهُ فَيُنْذِرُكُمْ بِرَحْمَتِهِ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يُذَكِّرُوا وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَتَذَكَّرُوا وَيَتَفَكَّرُوا فِي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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَّ اللَّهِ شَيْحًا وَأُولَئِكَ هُمْ فَقُودُ الْنَّارِ كَدَأْ بِآلِكِ الْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنِّبِهِمْ وَاللَّهُ شَيْدُ عِقَابِ قل للذين كفروا ستؤذبون وتحشرون إلى جهنم وبئت المهاد قد كان لكم آية في فئتين فقطا فئة فقاتل في سبيل الله وأفرا كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله مؤيد لنصر من يشار إن في ذلك العبرة من الأبطار دلنا للناس حفظ الشعوات من المتاء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والكذبة والطير المسونة والأنعام والحر ذلك لتاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب قل أأنبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند رب جلات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وبضوان من الله والله بطول من العباد الذين يقولون ربنا إننا آمنون تغفر لنا جنوبنا وقنا عذاب النار الطابرين والصادقين والقالفين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ودخل فالذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلو بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحسين. إن حاجوك فقل أسلمت واجري بالله ومن اتبع فقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلمت فقردد وإن فولوا فإنما عليك البلاد والله بصير بالعباد إن يأمرون بآيات الله ويقتلون النبيين بوعي بحقهم ويقتلون الذين يأمرون بالقف من الناس فبشرهم بعذاب أمين أولئك الذين حرقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ما يتولى تريق منهم وهم معرفون ذلك بأنهم قالوا لن تنسن النار إلا أياما معبودات وضرهم في دينهم لا كانوا يكفرون فكيف إذا جمعناهم يوم لا عيدت ونفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كلهم مالك الملك تركي الملك من تشاء وتوزع الملك من تشاء إِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ مَا تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُرِيدُ لِنَفْسٍ مِنْهُ نَهَارًا وَيُلْقِي لَهَا لَيْلًا وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ كُلَّهُ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ لا يستخدم المؤمنون الكافرين أولياء من ودور المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله كل شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في قدوركم أو تودوه يعلموا الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت طير محضر وما عملت من تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله وعوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا ليحذركم الله ويوفر لكم جنوبكم والله رسول كُلُّ عَطِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ سُولَةٌ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ نُذِيَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ قالت ورأت عمران ربي إن برت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت الزني والعمل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر وإني دميتها مريم وإني أعيبها بشعب ذيتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفبها زكريا. كلما دخل عليها زكريا لحراب وجد عند آرصا قال يا مريم أن للك هذا قالت هو من عند الله إن الله يمزق من يشاء بغير حفا هنا لفدعاء كثير يا ربه قال رب نرني من ودك ودني يا صوت سميع الدعاء فنادى من وهو قال صلي في المحرى بأن الضعي بشرك بأحيان حذقا لكلمة من الله وصيدا وحفورا ونبيا من الظالحين قال رب أن ما يكون من غلام وقبض لهم ينكبر قال كذلك الله نفعل ما يشاء قال ربي جعل لي آيان قال آياتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا ربها واذكر ربك كثيرا وذبح بالعشير والإذكاء وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الضَّعْفَ فَاحِشٌ وَمَهْرَكِ وَالطَّفَاكِ عَلَيْكَ إِنَّ عَلَيْنَا بِالْهُدَى يَا مَرْيَمُ قُومِي مِن قُعُودِكِ وَسَجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ غَيْبٍ وَلَا كُنْتَ لَبَيْهِ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمَ وَلَا كُنْتَ لَبَيْهِ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ يَا مَرْيَمُ إِنْ الله ينشره بكلمة يسمى المسيح عيسى بن مريم وزيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهله ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون ولدون ولم ينفسني بشرك قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن لا يقول له كنت يقول ويعلمه التتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أنه رجئتكم بآياتهم يضبئكم أني أصلح لكم نطين كي أتي الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرق وأحرم موتا بإذن الله وأنذئكم بما تأكلون وما تتذكرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما دينا يدينا للثورات ولأخذ لكم بعض الذي حلم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاستقوا الله وأطلعون إن الله يا ربي وربكم تعبوه هذا أفراط مستقيم فلما أحك عيسى اشهد ان لا الله ربنا ما لنا بالله ان لسو واتبعنا الرتونه فكل مع الشاهد ونكره ونكر الله والله قصير لاكن إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي من قهرك لمن الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلا يوم مقامه ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم إما كنتم في فيه تصلحون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناطرين وأما الذين آمنوا وعلموا الصالحات فيوفيهم أجنرهم والله لا يحب الظالمين ذالِكَ لَنَسْوِي عَلَيْكَ نَجْمًا وَالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ رَبُّكَ فَلَا تَعْتَدِ مِنْ الْمُنذَرِينَ بَلْ جئتك من بعد ما جاءت الملائكه فقل تعالوا رجوا بنا انا وابلانا فكنتا انا ونتاكم وان كنت انا فأجعل نعنة الله على الكريم إن هذا لهو القصة الحق وما هو إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليهم بالمبسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضابا من دور الله فإن فولوا فقوموا اشهدوا بأننا يا أهل الكتابين تحاجون في إبراهيم وما أنجلت الثورات والإنجيل إلا من بعده أثلاث عقلون ها أنتم هؤلاء حاجبتم فيما لما تحاجون فيما ليس لكم به يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصعا ولكن كان حليفا مصر وما كان من المشركين إِنَّ عُرَلَ النَّاسِ فِي إِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَادًا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَجْبُرُونَهُ وَلَا يُبْدُونَ إِلَّا أَنْ يَشْهَمُوا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَسْخَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَا تُفْشُوا مَا لَمْ تُفْشُوا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَبْغُوا بِأَفْوَاهِكُمْ وقال الطائفة من أهل الكتاب آلموا بالذي أنزل على الذين آمنوا وبهنها ليكتروا آخرون عبلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تجعدي قل إن الهدى هدى الله أي مؤتاء لما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم قل إلا الفضل بيد الله مؤتي من يشاء والله واسع عنه يفتق برحمته من يشاء والله من فضل وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِفَضْلِهِ يُؤْتِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِإِحْسَانٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِشَيْءٍ تَخَافُ أَن ذلك بأنهم قالوا ليس على ما يكون من ذيهن على الله الكبير وهم يعلمون بلى من ألفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين ان الذين اشتروا بعبد الله وايمانهم بثمن قليل الا ذلك لا خلا ولا لهم في الاخره ولا يصرهم الله ولا يكملهم الله ولا يرجع اليهم الا اولقيا ووعيد كيم ولهم عذاب أليم وإنهم لفريقين يليون أنسرتهم بالكتاب تحسبوهم من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عدد الله وما هو من عدد الله ويقولون على الله فجد وهم يعلمون ما كان مجشر أيضا يهلعه الكتاب والكسن والنبوة فلا قول للناس كونوا عبادا لي من يوزون الله ولكن كونوا ربان الزين تعلمون الكتاب ولكنكم تدرسون لاَ يَرُكُّ أَيُّكَ فَتَهِنُ لَكَ وَلَكَتَوَلَّى بِالدِّينِ أَرْبَابا أَوَئِمُّ الْقَوْمِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَن أَسْلَمُوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن وَمَا جَاءَ الْرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ يَقُولُ آمِنُوا بِهِ وَلَا تَمُرُّوا مِن فَوْقِهِ كَمُرُّوا مِن قَبْلُ وَظَلَّ آيَةً تُرَاهُ وَأَحَدٌ مَّنْ عَلَا ذَلِكَ إِصْرِي قالوا قَوْمَنَا بَعْدَ دَهْرٍ كَمَا لَا وَإِن كُنَّا لَمُتَّقِينَ أَتَوَيْرِدُونَ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَرْشِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُلُّهُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٦﴾ كُلُّ أُمَّةٍ لَهَا يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا وعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق وإسحاق ويعقوب والأسفاق وما أوتي موسى وعيسى النبي دون الربين ما انتبه بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسدين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمان وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينا والله لا يهزن قوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخطط إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله ركور رحيم إلا الذين كحروا بعد إلا منكم مجداد كفرا لن تقبل ثوبته وأولئك هم فهين كفر وما هوه كفار فبين قبلا أحدهم ميء الأرض ذهبا ولو اكتباه به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنال الزر وحتى تنفقوني ما تحذون وما تنفقوني شيء فإن الله بي عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل وإلا بحرم إسرائيل على نسلين قبل أن تنزل التورا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مِن كُلِّ فَطْرَةٍ نَّخْلَقُكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ تَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ مِنْ عِندِ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ الْمُبَارَكَةِ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ آيَاتٌ بَيْنَنَا وَمَا قَدَرْنَا نُبَيِّنُ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسْمَاءَهُ وَلِلَّهِ يَأْخُذُ الْبَثَّ وَالشهَادَةَ وَيُوَجِّهُ الْأَمْرَ إِلَىٰ أَن يَأْتِيَ ومن كفر فإن الله غريب على العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل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 ويطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكثرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وَكُنتُم علىلَ شَفَاحُفْرَةِ مِنَ النَّارِ فَأَنْ قَذَكُمْ مِنهَا كَذَلِكَ يُضَّين اللهَّهُ لَكُمْ آيَاتِ للَ عََّكُمْ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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد بلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يبدوكم إلا أذى وإن يقاتلكم ومنكم الأبدار أم لا ينكرون. ضربت عليهم الضلة عين ما تكفوا إلا بحلم من الله وحلم من الناس وضاءوا الغضب من الله وضربت عليهم المكنة ذلك بأنهم كانوا يقولون بآيات الله ويقولون الأنبياء بغير حق. ذلك الناع قوة ليعتدون ليس سعاء من أهل هتاب إمة قائمة يسئلها في الله على ألمين يؤمنون بالله واليوري آخر ما أمرون وينهون عن المنكر والتابعون في الخيرات والله من الطالحين وما يفعلوا من طير فليهم قرون والله علي من دلوقتي. الذين كفروا لن تقريعهم أموالهم ولا أولاد من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالقون مثل ما ينفقون في هذه الحالة كانت الريح فيها فر أصابت حرف قوم ظلموا أن كتهم فأهلكت وما ظلمهم معه ولكن أن كتهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا بطعنة من هدونكم لا يأمنكم قبالا واجمونا عنكم أبدا لك الضغطاء من أفوالهم وما كث في حجورهم أكبر أبدا لك الآيات إن كنتم ها أنتم أولئك حبونهم ولا يحبونكم هتؤلون بالكتاب كله وإذا مقوتم قاموا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأمام لن تلغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله يرْحَمَنُ فَسَمِعَ الْحَسَنَةَ فَسُوءُهَا وَإِنْ تُتْلَفْ تِلْيَةٌ يَفْرَحُونَ بِهَا وَإِنْ تَصْبِرْ وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ فِئَةٌ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِمَا وَإِذْ تَرَاضَوْا مِنْ أَهْلِكَ تَجَاوَزُوا الْمُؤْمِنِينَ قَائِدًا لِخَيْرٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذَا النُّطَاقُ فَتَحَ لَكُمْ أَنْ يُقَضَى السَّلَامُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَّا وَعَدَ اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ يُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى النَّعِيمِ إِنَّ رَبَّكَ قَوْلُهُ بِالْعَادِلِينَ لَمَلاَئِكَةٌ مِنْ جميل. بلى إن تصدموا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا ينجدكم ربكم بخمسة آلات من الملائكة كون وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَهُمَّ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُ كُوبِهِ وَمَنْ نَصْرُبِ اللَّهِ الْعِنْدِ اللَّهِ الْعَبِيدِ الْحَسِيبِ لِيَقْطَعَ قَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْطَلُبُوا قَالِ إِنْ كَانَ لَكُمُ الْأَمْرُ شَيْءٌ أَوْ يُتْبَعَ عَلَيَّ أَوْ عَذِّبُهُ فَإِنَّهُ ظَالِمٌ وَمَا هُمَا إِلَّا سَمَاوَاتٌ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُغِيرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا باضعا المضافه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للمكذبين واعطوا الله والرسول علما انكم تسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجلة عرضها السماوات والأرض عدة من متقين الذين ينفقون في السراء والضراء والحاضرين الغيض والعافلين عن والله <تصفيق> المحكومين والذين إذا فعلوا فاحشة أم ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا جنوبهم ومن يغفروا الجنوب إلا الله ولن يسبوا على ما فعلوا وهم يعلمون أغفرة من ربي وجلات تجري من تحتها الأمار صالدين فيها ونعم أجر العامين فدخلت من قبل كل سنن فشيروا في العرب تنبوا كيف كان عافظا مكذبين هذا دولي. وهجار وموعب فيه من التقيم ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم يَقُولُ فقد فَقدَ مَثَلَ قَوْمٍ قَلَقًا مِنْ مَدْنٍ وَكُنْتَ كَالَّذِي يُؤْذِي عَلَى النَّاسِ وَمَنْ يَعْلَمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ وَاحِدٌ وَاحِدًا أن نحق الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أن حسبكم أن تدخلوا الجنة ولن لا يعلم إلا أن الذين جاهدوا منكم ويعلم الطابرين. ولقد كنتم فننون لَمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ الْقَوْمُ فَقَدْ رَأَيْتُ وَأَنْتَ تَوْمُرُ لَمَّا مُحَمَّدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَرَضَ لَكُمُ الْيُسْرَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ عُسْرًا ومن يوم يقلب على أكبيه فلن يذر الله شيئا وفيجد الله الشاهدين وما كان الوثل أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجنا. ومن يريد ثواب الدنيا لسهي منها ومن يريد ثواب الآخرة لسهي منها وطنجد الشاكرين وكأي من الذي قاتل مع عربيون كثير فما وهلون ما أفعبهم في تبيه الله وما ضعفه ولا التكارين. والله وحده القادر وملكنا كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا بناصراطنا سيء امرنا وخذ اقدامنا لهم على القوم الكافرين اَتَّقُوا اللَّهَ النَّامُوسَ رَجُ الْدُّنْيَا وَحُسْنَى وَابِ الْآخِرَةِ فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ الْأَجْرَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْجُونَ وَلَقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا ضَيَاعًا إِذْ أَشْرَقَ عَلَيْهِمُ النُّورُ إِنَّهُمْ لَمُنذِرٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَمَا خَلَقَ فَسَدَ وَمَا قَدَّرَ إِلَّا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم لا تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة فَنظَرَ فَتَنَمَّى مِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ سُوءَ الْقَذَا فَيُضِلُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يَطُوفُونَ وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي إِخْرَاصٍ فَأَتَاكُمْ كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما عصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنذر عليكم من بعد العم أمنة لعاة يرشى طاعفة منه قد أهمتهم أن تكون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء بل إن الأمر كله لله يخفون في الأرض سيما لا يهدون يقولون لو كان لنا أن الأمر شيء ما قتلنا هلا قل لو كنتم في جنوك كل, كل برجا الذين تجد عليهم القتل إلى نبادعهم وليرتل الله ما في حجوركم والنحق بَاتَ الصَّبْرُ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الرَّقْصِ جَنَّاتٌ لَّن تُدْخَلُوا كَيْفَ يَصْعَدُونَ وَلَقَدْ عَاتَتْ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ أل. يا أيها الذين آمنوا ما تسروا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عداً أو كانوا عندنا مالات وما قتلون يجعل الله الظالك حسرة في قيبهم والله رحيه ويميت والله بما تعملون بطير ولئن في سبيل الله أولتم مغفرة من الله ورحمة طير مما يجنعون ولئن مطم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فَلِنَا رَحْمَةِهُمْ مِنَ اللَّهِ إن مِنْ تَلَمُونَ وَلَوْهُمْ تَفَرَّ الْغَلِيمُ مِنْ حَوِّكِ بَعْتُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَارِدْهُمْ بِالْأَمْرِ فَإِذَا أَعْزَلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عِلْحِبُّ الْتَوَكِّمِينَ مَا صَلَا وَعِبَادَهُ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ السَّاعَةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أَتَنَاجَى السَّبْعُ الْأَبْوَابِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دُونِهَا أَبِقًا مَطْعَمًا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ درجات العين عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ عفتهم رسولا من أنفسهم يتبع عليهم آياتهم ويجسرهم ويجكسين ويعلموا الكتاب والعكمة وإن كانوا ميقبوا لكي ظلال مبين أولما صعدتكم مصيبة قرأتكم مثليها قلتم أن لا هذا هو من عند أن يكتشفوا إن نبعها على وما أصابت اليوم التقى الجمعي الحديد إلا أن يعلم الهدين والأعلم الذين ما تقوم وقيل لهم تعالى يقافلون في تبيه الله أو ادفعون قالوا لو نعلمك كانا لا اتبعنا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا إِنَّكَ تَالِ مُبِينٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فجرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم فابقين ولا تحتبن الذين قتبوهم تبيل الله أهواتا بل أحياهم عند ربهم يرزقون فبحينا لا ياتاهم العالمين ويسترشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلقهم أن لا قلق عليهم ولا قلق يحزنون يسترشرون المعرفين من الله وتضنون وأن الله لا يبيع الذين استجابوا لله ورسولهم بعد ما قابهم لطرح للذين أحسنوا لهم وابتقوا أجر العظيم الذين قال لهم لا جيناً لا تقر جمعوا لهم فاقشوا لهم تجارهم أمارا وقاموا حسبنا الله ونعمل وثير بل طلبوا بنعمة من الله وفضل لن يلتسلتهم منهم واتبعوا رضوان الله فالله ذو قبل العظيم إِلَّمَا ذَلِكُ الشَّيْطَ عَمْ الْخَوْلِكُ وَالْلَاءَهِ فَلَا تَقَاطُلُوا وَقَاطُلُوا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِينَ وَلَا أَحْزُنْكَ الَّذِينَ يَسَادِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُ لَنْ يَدُرُّ بُعَسَيْهَا يريد الله والله يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يبروا الله شيئاً ولهم عذاب أمين ولا يحتبن الذين كفروا أن ما نوني لهم خير لأنك إِنَّ لَا أَلِينَهُمْ يَزَّابِ إِثْلًا وَلَمَّا بَابِهُمُّهِ لَا كَانَ اللَّهُ الْيَدَرَى الْمُرِينَ عَلَى يَعْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَنِيزَ الْصَبِيطًا وَالْطَيْبَةِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْلِقَ مِثْلَهِ ۖ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيُعِيدُهُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ فَلَن يَكُونَ إِلَّا كَنُسْخَةٍ أُخْرَىٰ ۗ ولا يحسبن الذين يملكون الدنيا ان الله آتاهم نعمًا لتبليني وقيرًا لهم دهم وشرًا له ما هم كيف يظنون ما تخفي به يوم القيامه وللمن في السماوات والارض فَذِكْرِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّمَا الْفَقْرُ وَالْحِرْ وَالْأَغْنِيَاءَ بَلْ هُمْ مَا يَقُولُونَ قَتَلْنَا أَيَّامًا بِنَاءَ الْمُؤْنِ حَقٌّ وَلَكِنْ نُصِيبَ ذلك لما قدمت أيديك وأن الله ليس بظلام العبيد الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان فأكل من نار قد جاء يأكل من قبلي وذي الله قلتم فلما قتلتم بهم كنتم طابقين فإن تزدوك فقد سبت برسل من قبلك جاء بالذينات والذور والكتاب كل نفس دائقة من انما ما توفى ولا ادخركم يوم القيامه وما احد ح حالا واذفن الجنه متفحرين وما الحياه الدنيا الا لفاعه لا تَهِنُوا مِن نَّفْيِ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا لِلَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا هَذَا كَفَرٌ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ وَإِذْ آتَى اللَّهُ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْبَيَانَ لِقَوْمِ إِسْرَائِيلَ أَن تَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖ فَقَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أُشْرِكَ بِهِ فلا تحسبن الذين يفرحون بنا أتوا ويحبون أي محمدون ألم يفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض فالله على كل شيء قدير بِنِعْمَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَطَوَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ طَوَالًا وَقُدًى وَعَلَى ذَنبُهُمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خلق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب دي النار ربنا انك انت تجعل اللا وقد افضلته ولا الظالمين من اورطا ربنا ان لا تمنا منا من يوم الدين ايوار ربكم لا إله إلا أنت ربنا سوف تذل بلا تستر عن ما سناتي وتوكلنا على أبرار ربنا آتينا ما وعدتنا عليه كنت ولا تظلم يوم القيامة إنك لا تظلمن عاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أذيع على لعالكم من ذكري أو أنك بعضهم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ذيانهم وأوزوا في سبيل وقاتلوا لَائقةٌ كَرًا مِّمَّ عَنهُمْ سَيِّئَاتٌ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ لا يرونك تطلب الذين كفروا في الجنة نتاعوا قميد ثم مأواهم جهنم وجئت النهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جناتهم تجدين من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عمد الله وما عند الله قمر بأبرار وإن الأهل ستاب ومن يؤمن الله وما أنزل إليه وما أنزل إليه صاتعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قريلا أولا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ